هذا يساهم يقول عندنا في أفريقيا جماعة تبليغ يخرجون ويقولون بأنهم يخرجون حتى يحصل حتى يحصلوا حتى يحصل على الأخلاق الفاضلة ويكون سبب خروجهم هذا نزول الهداية عليهم وعلى عباد, وعلى عباد الله والله الموفد إياها رجاء طالب العلم أو جماعة طالب العلم إلى بلد من البلاد أو بلدان للدعوة إلى الله وهم على بصيرة وهم على علم من أهل السنة والجماعة على بصفة على بأس بشرنا أن الرسول بعث الدعاة إلى قبائل للدعوة إلى الله إذا خرج جماعة للدعوة إلى الله وهم على بصيرة وعلى علم من أهل السنة والجماعة فهم مشكرون ولهم ضروا الدعوة لا يهجي الله بك رجل واحد خيروا لك من خلال الدعاة لكن بشطة يكون عن علم وعن بصيرة وأن لا يترطوا عوائلهم بغير من يرعاهم ويضيع عوائلهم ولا يكون محل خرجوا منه أرجل الدعوة من, من اللي يجهبوا إليه